واللائي يسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن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 ولا تضاروهن لتضيّقوا عليهن وان كنّ أولات حمل فآثقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان اضعن لكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف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 ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما